قال عن السلام كتاب الهبة قلنا فيها قلنا فيها فصل شروطها الإيجاب والقبول أو ما في حكمه لابد من ليش الإيجاب وهدك وذاك يقول قبلته ما في حكم القبول إذاك الطلب ولا. ولا, ولا حكم الإيجاب والله حني راي سوي مطرحها عنده ك لا, لا, لا. لا ما هو ذا عمي كذا يوم انجو ما يجي واطرحها عمي أقول عطيتك ولا وهبتك ولا ولا افتح شي اهنية بين الوسط لا ما هو هباح ذا عمي لا إباحة انت تطرح له أكل ولا شيء أكل ولا لا ما هي هباح ما زابر حد يشيل في جيبنا وقداشي يعني الهباح ما العرف الناس هذا با ما قلق العرف ما ما هو إلا إباحة دا. ما هو هباح إذا طرحت شيء هنا ياكلون الناس منه واحد شل من هال في جا الله شيء ما لحق. الله الحمد لله مش واحد في منهم ما لحق. هذا أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراب زيد يقبل في المجلس قبل ما يعرف بعد يقبل ما يدلل له في المجلس. منها كده أعرف عن اليه القبول من وين قال ناسي قمن نهيذاء سجاش الواعد الناس يمع ما وتاله آه. الإباء المباح ما أولا كله أباح تأكل لا بس لكن ما ولا عكس مش هل القسم يأكل يأكل يأكل ما أحك شي معاني معك بس. بفرطة الله حاب قسم أبرا كله جزء من ذل ما معك فيه كزجزء كز من ذا خطرح ولا أكل بس. هذي زال زال فات فات فهم عندي ذا أبا حلولي يعني مخصوص. يأكل وأباها. ما يتقسم. كل يتقسموا الغداء وكله يجلس الدوائر لا من الحين. شيء. لو أشياء. اهلكم اهلكم هبه حبب كل واحد اس طرحوا يعني بتبغوا <تصفيق> <تصفيق> أقول حيازة بس لا أحد يأكل أنا حزن. ما ما هو قد معك حد ما هو الحين بتطلع لك تعال ما معناه حد انك تشل إذا زيبه. ما عندنا حق معه حيازة لما ما ما أه ونقاص له عندك مبلغ حازق كذي في مكان ما شاء الله. كذا نقله في عدن. أقص طرح عنده وما قال يشله ويروح وحده ولا قدوا بس قدوا ملكه. أم لا في السفرة؟ أيوة. قال ولا بد أن يكون قبل قبل الاعراب في المجلس قبل الاعراب ودلحقه الإجازة. لي انت ها بس مثلا فلهبه كتابك ومتوقف على اجازته هي المظاع في جميع ها ما <تصفيق> ما بس لا ما بيجي واحد مشتي غير ما بشتي كل النيشه الحمله هو ماشي ما هي لو قاموا كلهم يشلوا كذا بس سفره بدالي كما جاء واحد طلاب هنا طلاب بس لا ما ها لا هنا لو واحد نظيف هني طلع الاقي قهوه يعبيه ما كتابه الناس بدهوا جمع ما اقول لك انا ابغى يا ربي يا علي هنا توصل بعد اسبوع لا بعدين ادس ما عندك القبول واحد انت كلبول نلكبول نلكبول لا الحين هالإجازة وهبت شيلك شليته وهبته لواحد ثاني لا اذا اجت صحه تل. وكذا في القبول اذا ما ذلن الواحد اه لا وانجل. وهو قبل خلاص حماس نقدر لا لا يابا واش نعوم ما قلنا بل الفضولي هو فضولي مرحبا بك تراخى يعني لو تراخى حق الاجازه ما هي سهله يعني وهب تنتج هذا الكتاب حق وهو جلس بعد اسبوع درى قال سابر خلاص وتكريف الواهب شرط أن يكون مكلف لا يهو مجنون ولا صبي مثلا قاصد ولا غير مجنون قال والله مجنون الله آه. آه. لا. لا. <تصفيق> يقول يقدوها صبي قد يكون فيها تيا تلهبة إذا لا <تأكلم> بعض الاحان ما يهبها الصبي في أشياء محددة اشياء لما قال في شيء كبير اذا عرفتك من قاس حبيعه لا يكون ما ما حننتقد عليه ولا وليه ولا حد يهديه زي الأشياء. ولا ما يقوم على الموهوب قال مما صح بيعه مطلقة على كل حال. لجيه في بعض رحم صح و بعض رحم ما صح. زيد رحم قال في حال دون حال الوقت. منه. قال وكان الموهوب مما صح بيعه مطلقة على كل حال. <تصفيق> يعني أما إذا كان أما إذا كان بيع في حال دون حال فلا يصح. هذا قال وإلا, وإلا فلا. يعني فلا يصح إذا كان ما بيع لا يصح بيع على الإطلاق. قال إلا الكلب ونحوه ولحم الأضحيه والحق. ومصاحب ما لا هِبَتُهُ هبته قال هالتي هي الأشياء أول شيء الكلب ما يصح بيعه. يصحبته. يصحبته. والنجس. ما له ما له بيع. ما له بيع. ما له ما له بيع. ما له ما له ها هو رحم الضحيه بيقول انها واجبه لا ولا يصح باع والحقوق كلها كل ما كان حق حق المسير حق المسير حق. كلها ما يصح بيعها احنا جابتها ده كان معلم مش بيعه اصلا يحتاج اشينا الكلب خاصه قلت انت التعليم التعليم لا ما بيع التعليم كذلك مصاحب قال ما لا تصح هيبته اذا مثلاً تبه نقس وصاحب الشيء ثاني وبيعته في واحد ما بيصح البيع بيبطل في الكل لكن فالهبه يصح في ايه يصح في, في, الصح في الصحيح ويبطل في الباطل وتميزه بما يميزه للبيع يعني والشرط فيه كذلك شرط ان تميز الموهوب بشيء يميزه مثل ما تميز حل البيع هبل حد ووصف ولا لقب ولا أي شيء يميزه ما حين يقول قد وهابت لك كذي يا أعصابه أرضي يا أخبس المنتي قبل لك أرض مما ندار أفضل أرض المالك ده الجز معلوم فتور من تمييزها منك أرض الأرض <تصفيق> من اليمانية نعم يا لا أرضي ولا لا ما يربحني اذا هو بنت حاجتنا تعبد ها دواب نتاه إذا هو على الزواج هو بمعنى العقد سامر ما بلشت الهبه هلهتي تملك ضروري ما أقول ما سامر ويشتي نص لا بتدى ذاك عن قصد بهله قصد بها, بها عقد الزواج. ماشي ميز هذا قال ما إذا ما ما قصد عقد الزواج قصد كديه به. ما سبب أتى. سبحان الله في الإيمان. فصلن وياك بالول السبيل واليوه. إذا ما بجي على الله. ما أتقطت كبجي به ما, كان... ما حدد يعني قاعد ببه. إذا ما حدت. ما هو الشيء النادي كان لي أن إذا ما ميزها وكلمت اللي باحة لنهوه إذا قد بشي هناك معي لا ما رأي داري رأي وشكه مثلا حين أهبك شي وأنا داري وشي وشكستي إذا وهبتك أرضى ونا في نيتي تي أقول لا قالت ما هي إلا إباحة بالنسبة لدي الشخص ما هي ما قدي تملي والله الإباحة غير الله غير التملئ مو غالى سوابها ولا واجه سيدي أجد فهم اه معنى أنها عدلة، مثل البناء ومثل فيها ما أقدم لك بس لكن مباله ما يجب ما إذا ما أقدم ميزه ما كيف ما يجبه بحيان بوش من أرضيتي اشتغي رضيات من فلاب الله كمان واغبها شاعد يا أعجي أخليها داعك داعك داعك داعك داعك <تصفيق> لا أفرد ما أرضيها واحدة <تصفيق> لا وهبتك أرضا <أربل>. أرضي <تصفيق> أرض كذير فإذا ما تي معناها ما هيشتنا لقل سبرجو قدي إباحة له الأرض تي هذا عندك ما معه إباحة فأيقول دي أحري أشياء دي سمصح بي أبحك بيها بحق غيره تيها كذير مفهومة <تصفيق> تبادر إلا لي ما كان ملك لأ. وكذلك أربل. عليها لا لا ما قديم الملك ما البشة ما ما قديم. لا تراجع فيها قديم الملك له. لا تراجع ولا لا. لا تراجع لا تراجع. ولا تراجع. ولا تراجع. ولا تراجع. ولا تراجع. ولا ولا لا. لا. لا. معنى الانتفاع بأنك تنتفع بالعرض هذا بأي نفع كيف ما كان قال البنابية وقال انتفاع قال فيقبل للصبي وليه أو هو قال الله الصبي نسل لكن إذا كان مأدونا لا السيد ولي عبده فلا يقبل ما يقبل ليش العبد ما لكم صرحة جدا لست عاد على البارل البارل العادل ما إذا عاد الصغير ما قدوه أو سادر يقبل هو دار. لا إذا هو ما قدوا مميز هو ولا قدواه ولا قدوا عادل إذا يقبل نفسه نحب لك صغير في قبل السيد إي لا الصبي لا يقبل الله وليه إلا إذا قدوا إذا قدوا مأذون يقبل ولا ما يخرج لا ما وين ديكو قال ديكو ما قبله هو أم يملك السيد ما قبلها العبد ولا ولا كره السيد <تصفيق> آه, الج... ال... آه هو الشيء يجيب قا مصر ها هو الشيء يجيب يجلس مصرف والعبد قبل شيء دخريها عمله ذا اذا في هناك بالملك كل ما ملك قال سيد. ما قاعد سيد ها لا يملك سيد وسيد ما يقبل لا هذا لا سيد ما هو قال لا السيد فلاز حني يقبل العبد بنفسه يقبل عبد وين سيد العبد لا هذي هو ليش ما سبب تجنب بالنفس لا, لا, لا مشروط تصحب عوض مشروط مال فتكون بيعه إذا قالوا أهبتك على أن هب لي كذا مال يبدو بيع ومضمر أو عرض أقارب على أدية الأهوال لا مضمر ما هو مشروط عاب يقول مضمر إيه ها ومضمرين لكن ما هو على ما ما ما قصده المهر هدية حديثة ايه ولا عرف حين يحب الواحد الإنسان كأعلى ما يقدر عمل لا شيء ما يردها لكن حين الإنسان هذه واحد حولا حقي واحد حولا اذا انت لي كافي يسوي من جعل الشي والله يهب له لجل خرجها عارفة لجل لا يخرج منها بيديم حصل بيدري واحد بي يمع هذي حرافات ما زوج ما عالي شي مخاص اي شي دا جعله والله هو بعض ما بيوم مثلاً بعض ما بيوم ناوي يبى كل ب <تصفيق> بأشياء مثل الذي عنده هال المعاونة في العرسات ما ها, ها يابرة فيها خمس ألف ولا عشرة ألف وإذا بيتاجي ويسكيلوها كم هب فلان بيتاجي يرد دولها ها معها أمير بتسكيله راحه ما تخزي ها ايه جواب هيك يعني يعني يا عبد الرحمن قلت على الواحد اللي عامله جهال بس اللي قلت لها انها كان معها هذا حق بتعينها على غيرك تزوج ولا واحد عازم الناس كان ده ترى واحد من تاني في العرس حكي ألفين بحتاج حين يجي له عرس ابنه عرضته ألفين واتي على كل غرة يعني إذا أنا أنا وأبي إني بهب له فوقها عد ألفين يعني على كل غرة ما الفازد عقبها أتحكى وازدوم جاودي غير عنده أيه وعنده جاودي عنده, عنده تاير الزيادة ها جاودي الزيادة عندها ده ما ما يا هذا ما هو كله كله بس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 قال فيرجعوا لتعذريهما في أي الحالة إذا تعذر لي على من أضمر يفعل عوض ولا من الغرض فيرجع الله يقول الله يطالب ساعة قدير المضمر يعني هيك يقبل به قبل والله بينهم واقع ما ما اتحاك وقتها عند ما اعطى فإذاً إذا حصل لها الغرض سابر وإذا ما حضر بي يتراجع ليك الساعة يعني لها النهيات يطالبها أي مجلس بي أبوها ماذا الفور أنه ليك الساعة مثلا وهابتك على أن تحب لي مشريتين معاملة ولا أشتغل لي الشغل ولا أشتغل لي أي شيء جاذي أكل وقت ما فعلت عندك بي تراجع ليك الساعة في لي لي الموضل يا الغرض اه <مجوانبيا> اي غرض وش ما لا نيشتي في كلها <مجوانبيا> <مم> <م> لا قال كلها قال الغرض ولا الغبر قال يعني المال المضمر او الغرض المظهر او المضمر كلها فوره بدل الزوجة وهبت لزوجها ما يعني قصدها إنه يعملها <تصفيق> عملها حسن أو فلا أرجع عملها عملها سيء فيك سألناتي طالبة طالبة بالما ولا لا يزوي طالبة بالما ولا لا يزوي قال ت... لتعذريه مع فورا لأن ما ذنبها لج الغرض كله آه ما آه، لا يجيب. يعندك الصدقة، هاه؟ يعندك الصدقة، هه. إيه، بناء بينه ما. دي مال واحد يتراجع فيها. عليه عارف. إيه. وده واجب عليه، فعليك إذا ما تراجع ذا. ك. في ذي ال الغرم. إيه. لا. لا ردة حقه إذا ما تراجع ذا. ك. إذا ما تراجع هم يجلس. أنا هبه وبه بالغرض، فايفعله إن يفعلها ولا يرد له. لا لما هو ماشي إنه إذا قال إذا تراجع ماشي قدوه كأنه من الموافقه بعد ما هي. بعد ما ما بضيعك الوقت وما طالبه. ترى مثل هنجو كده قبل. خلاص محله هي طالبه فعل. ما هي عارف. كده الحينها معناها قدور ضا. هو فورا داوصل عمي قالوا. قالوا في مجلس ذي هذا. مايزل عيد. ما بيزال على حدث ذي يعني لا ذي عالم رحمه الله اذا قال فورا في المقمر اي ما هو بدوه بيع احكام البيع سواء سواء كان ماله أو او وله حكم الهبة والم... يعني ذي والمظهر على عوض الم... لكن مضمر والمظهر مثل لا لا المظهر قلنا بيع بيع ما هو بيع مثل البيع سوا قاقت شرط قال لك وهبتك هذا على انتهب لي كذا ولا تفعل لي كذا إذن نعب الشيء <محش> <قال>. <محش> محش> هذا المظهر والمظمر دي سواء كان على غرب ولا غير <معيز معيز> فلو قال قال إذا تراجع في المجلس اللي تراجع في المجلس ولا هو حكم الهبة؟ أذى على عوض مضمض؟ قال فذ الهبة على غيره عوض؟ إيه. ما هو صاحب على شفعه ولا لا؟ إيه ما له حكم البه؟ بل البه. إذن في شفعة على عوض. إذن في كل شيء البه سبب. إيه بيع ما هو قدو بيع كان؟ ايه ما هو سبب. إيه وماذا ما هو اللهبة؟ حكم اللهبة فقط قال إلا ليش؟ إلا في الرباح لا إذا عضمرت أقبلها. مية ألف لا ما هو حكمه وحكم الساق نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إيه اثنين أكثرين. بنسب لهم عربي. عربي اه... ما إحنا بنسب لهم عربي هذيل؟ إيه ما يسهل مع عربي. هاي من زين. هاي من زين بنسبرون إحنا مشان على الناس كذا. إني أبغى أحصل على. ك. قرض قرض ما؟ قرض قرض يق. ما بلا قرض؟ لا قرض. على بشرط إنك تقربني كذا أكثر. كم بدو؟ إيه مشان الله قال نجمو مرض. أو مرض ما. كذا. قال هي سواء الإضمار وعدم ما ما ألفين أبتاني لقيت حبله ما تبال ألفين لي هبلي أربعة ألا قلت با هبلي ألفين ألفين يرد لي ألفين هبدي يزيد لي ألفين منه بل توقلي زياد لا واحد اشتي يفرق منها ما بيهبلهم لي البناء على ذي البناء اتقع يردو له في عرصه مثل ما دفع. اه بده زيد من بجه تجمل وزيد وهب يا سيدنا حي يقول لهم تصح في الكل اشتينا بس بني بده عالتفازل واش لا تصح فيه واشي من اي عندها الربا. قال الله في الربا ما سبره واش بيجو عالتفازل اي ما, سب... ما سبرتها الهباه من رأسها ما صحك ما صحك ما يعني الناس ما شدي واحد انها مقمر كدا جدا أحنا يقول <تصفيق> قلنا معنا الإضمار إذا مثلًا قلت كدَم مواطَء ولا شيء. <تصفيق> آه معنا يومك من الأشياء. ما بلاطة مير ولاك ما هو داري. قلنا <تصفيق> ما أفتى لا ها بجيب جبه مواطَء بينه ولاقدار. عرف ولا جبه شيء كدَم داري. نعم. أنه ما تحاكى في العقد. ماذا كلام؟ ما لا أوي وما وهب لله ولِعُوضٍ فلِعُوضٍ. للعوض. لا كل العواط لا يقول هاك دول لله ولا خلاص ما عاد علي يجي ذا قال وهبت لك هذا المال لكل الله الا عالم تحبك هذا ولا لله فاذا لا يقولها ما عاد كنت اشرك فيها البارخ خلاص مثل حكم حكم نص صدقه والله غير معي عيب ذنبي اي كل العواط ها ما بشيء ما يعني ما بهناك ما ما وليس على الراجع ما أنفقه المتاهب المتاهب إذا وهبه بقره قعد على أيام كذا ودجع راجع ما يلزم يدي أنفقه حقه. لا حن بها مع الدلانيها فها عزم يدي واحد. ما كلابك؟ لا. أكلها وين؟ لا. لا. ما لا. لا. إذا زادت زيادة مثلا زيادة اخنية معلومة هنا أبداً مدلاً بعده ما تسبرها نشي تقريب خمسان تقريباً معلومة معلومة الله شي ولا أحتيقت ولا أشعر ما كانت طعمنا ها ما هي لله ولاشي